ما زلنا في هذه السلسلة المباركة تعرف ومن خلالها نتعرف هل نحن ممن حصل هذا المقدار المطلوب من المعرفة التي هي أصل الأصول للوصول إلى رب العالمين وقد ذكرنا على مدى المحاضرات الماضية عدة علامات تدارسنا علامة الهيبة والتعظيم ثم السكينة ثم كانت محو العلائق والكلام عن قضية التعلق بغير الله تبارك وتعالى والتي أخذنا فيها محاضرتين وهنا نشرع في العلامة الرابعة وهي التي أشار إليها الواسطي في قوله من عرف الله تعالى قطع بل خرس وانقمع كلمة القمع معناها أن يتغيب ويدخل وراء ستر ويجلس وحده ما معنى هذه العبارة يقول من عرف الله انقطع أي عجز عن الوصول إلى النهاية وأدرك نقصانه وألم بعيب نفسه وعلم تمام العلم أنه لا يستطيع أن يقوم لله تعالى بحقه كما قال ربنا تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره ولا يقضق على القيام بحق العبودية وهي المشار إليها في كلام الملائكة ما عبدناك حق عبادتك فحين يصل العبد لهذه الدرجة من اليقين بعجزه إلي يحصل ينقطع فيمسك لسانه عن الدعوة فلا يدعي شيئا ولا يعترض تجده ينقطع فيخص لا يتكلم فيما لا يشرع له وتراه وقد قام لله بمقام العبودية والانكسار والافتقار فانقمع فلا يرى لنفسه حقا ولا يرى لنفسه قيمة بل يقوم منكسرا مفتقرا فيلزم الصمت وينشغل بإصلاح عيبه عن النظر لعيب غيره ويتبرأ من حوله وقوته ويفوض أمره إلى ربه الولي سبحانه العلامة دي تحتها معنيان أساسيان. المعنى الأول اللي هو أن العجز عن الإدراك تمام الإدراك. زي ما العلماء كده بيذكروا ذلك في كتب الاعتقاد أن الخوض في أفعال الله كما يقول الطحاوي في العقيدة يقول أن الخوض في ذلك ذريعة الخزلان وسلم الحرمان. ودرجة التغيير خدوا بالكم بكلام ده بيقول ان اللي بيخوض فيما ليس له بقه واللي بيخوض فيما لم يجعل له بيحصل له حاجة من ثلاثة اول حاجة يخذ لانه مش هيوصل لشيء هو ده معناه انقطع من عارف الله انقطع انه امشي في السكة دي وبعدين اخرتها ايه فكر في قضية القدر واتكلم في الارادة الكونية مش هتوصل لشيء ها؟ هو أراد ذلك كونا وكتب في اللوحة المحفوظ اوصل قل لي هتوصل لغاية فين ما عندكش لأنه ليس بمجالك فإذا آخر بحثه العقلي في هذه المسألة لن يوصله إلى شيء فيكون زريع للخذلان وسلم الحرمان لأنه يبذل جهدا كبيرا ووقتا طويلا فيما لم يجعل له فيحرم هذا الوقت الذي لو كان شغله بطاعة الرحمن او بما امر به لكان اوفق ودرجة الطغيان انه عادة اللي بيصرف في هذا المجال بيطغى بيرى لنفسه شأنه وبيرى انه عقله اكثر ذكاء واكثر قدر من غيره فيحرم فذريعة الخذلان وسيلة لان يخذل العبد لان معناه انك تريد ان تصل الى معرفة مثلا سر القدر وهذا لا يمكن وسلم الحرمان لا يمكن أيضا أن تدخل في أفعال الله فتحرم ولأن هذا سلمه الحرمان فتصل إلى أن تكون محروما لا مرحوما وكذلك أنه درجة من درجات الطغيان لأن الإنسان رفع نفسه فوق ما لها طغى وتجاوز حده فحده أن يؤمن ويستسلم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لهذا قال بعض السلف وتنسب هذه المقولة إلى أبي بكر العجز عن الإدراك إدراك. نفس الكلام بيقولوه في الإيمانيات بيقولوه في مقام الشكر العجز عن الشكر تمام الشكر لأنه هو ده معناه ويذكر ذلك عن بعض السلف هذه العبارة أيضا إنه لو وصل العبد إلى أنه يشعر تماما ويوقن بأنه عاجز لا تستطيع قواه ومدركاته من الإلمام بالأمر لن تصل إلى شيء بهذا البحث وبهذا الاعتراض لو وصل إلى ذلك يبقى هذا الذي ألم بهذه الحقيقة فإنه يكون ممن تعرف على ربه سبحانه وتعالى تعرف على ربه بإيه؟ بعجز. مش نحن قلنا في قانون السلف حطوه وقالوا إيه؟ من عرف نفسه عرف ربه فمن عرف نفسه بهذه الصفة صفة العجز اللي هي مناسبة لمقام العبودية عرف الله عز وجل بصفة الكمال فمن أيقن بذلك استقر أمره المعنى الثاني وهو ده بقى المحور الأساسي اللي احنا نتكلم عليه اللي هو خرس وانقمع هو ده معنى التبرق من الحول والقوة إلى مقام التفويض وهنا بقى الكلام كله يعني ايه التفويض مشكلة الموضوع ده ابتداءا إنه قليل من الناس من يفهم هذه القضية حق الفهم. المحاسب في كتاب آداب النفوس بيقول: ولا أعلم في الناس شيئا أقل من الغضب لله والرضا لله والحب لله والبغض لله التي هي أو ثقور الإيمان. وأقل من ذلك الرضا عن الله. الفاتحة الرضا لله. بيقول أغضب لله أرضى لله أحب لله أبغض لله بيقول ما فيش حد أقلم كده بيقول وأقلم من ذلك الرضا عنه الرضا عن الله والتسليم لأمره وتفويض الأمور إلى الله بيقول أنا ما بشوفش الكلام ده إلا نادر جدا ومن يشوف من القرن الثالث والآن ماذا يقال عن شأن الناس في هذا الزمن؟ وابن القيم ليه كلام لحنا ذكرناه أكثر من مرة في قضية التصخُط في زاد المعات. وقال كده. قال لو صبرت الناس وشفت دقائق ما في بواطنهم وجدت في أعماقهم ذرات التصخُط. فما فيش حد إلا ويجد نفسه مبخوس الحق قليل الحظ في شيء ما. يعني أنا ليه ما خدتش دي؟ عليني دي كان يقتضي منها كذا عقل البشر بيقول كذا انا لو كنت في التوقيت الفلاني تزوجت مش كان زماني دلوقتي اتقفل عليها الابواب دي ما عملتش المعاصي دي كان زماني دلوقتي مجتهد في الطعب الشكل الفلاني انا لو كان يسر للمال والمال ده ما احوجنيش الى ان انا انزل اشتغل بالساعات الطويلة علشان خطر كذا طبعا الوقت راح لو كان الوقت ده كنت انا اعمرته أو عمرته بطاعة الله سبحانه وتعالى بالشكل الفلاني ما كانش راح الوقت ده كله وراح شبابي في اللهث وراء المال فكل واحد بيرى أنه مبخص الحق بشيء واحدة خلقت وليست بجميلة ولم توفق لي الزواج فتقول طيب وانا مالي ما وانا اللي خلقت نفسي انا لو كان ربنا خلاني كذا كان زماني باللاتي متجوزة وما كانش اهلي كان عملوني مشاكل ما كنتش أبقى قاعدة في شبح العنوسة وما شابه واحدة تانية عندها مرض معين المرض ده أعقها عن القيام ببعض الوظائف تبتدي تقول وأنا اللي عملت كده في نفسي فكل قلق يرى أنه مبخوس الحق سبحان الله سبحان الله سبحان الله لو إنك شفت الناس جميعهم وصبرت هذا المعنى فيهم هتجد إنك بتقول من جواك سبحانك ما أحلمت أنا دائماً والله لما أعود مع واحد غني أو فقير وابتدي يتكلم ما هو قاعد معطرد على شوية حاجات وقاعد بيقول أنا أعمل إيه واحد من الشباب لسه بيتكلم معي طب أنا أعمل إيه العملية ليست ماشية معي خالص أنا خلاص قربت أجنن أعوذ بالله أعوذ بالله ده أنا كده أكفر ليه عم مش ماشية معي كل شيء موجوده لكن أجي أطرق الأبواب وأجع عشان موضوع الجواز مقفول مش جاية معي خالص فهو متسخ التسخث غير طبيعي بيقول كده بالله طب ما تديني دي على شان خاطر اسلك بقى وهو فاهمها كده في وفاهم ان هو الموضوع كله هيخلص بطريقتي وكثير طبعا لما طعب بقى مع غلابة بيبتدي يقول لك واحد مرة بيقول لي انتوا ليه ما بتتكلموش في حقوقنا انت قاعدين بتتكلموا في حاجات قول لي انا بقعد عشان انتظر المواصلة بقعد بالساعة وبركب وبتبهدل وبتعمل بيعمل فيها كده ليه يعني ما تتكلم عن القضايا دي قضايا الفقر بيحصل فيا ده كله ليه هو مش كان الوقت ده بنا منع تعرض للمشاكل دي ويحصل بقى مش عارف ايه في الاوتوبيسات ووجع قلبه وتحرشات ومشاكل وانا يا انسان عايزة بقى ملتزم حل المشاكل فكل واحد يرى انه مبخوص الحق وان ربنا من جانب كده ظلم وابن بيقول ولا يتجسر عن ذكر ذلك ما يقدرش يقوله لكن بلسان الحال يقول ذلك من هنا تيجي المشكلة دي من اللي راضي عنك يا رب ومن اللي مسلم امره لك يا رب قل في الناس من تجد ذلك فكلام المحاسب ده كلام في غاية الخطورة أنه بحق يقل بل ينظر في الناس من يرضى عن الله حق الرضا ويسلم الأمر لله ويفوض الأمر إلى الله من الأمور برضو المهمة أننا نفهمها في قضية دي أن التفويد هو شعار العبودية الأعظم سئل محمد بن خفيف متى تصح العبودية قال إذا طرحت كل على مولاه وصبر معه على بلواه إذا طرح كل شيء فوض الأمر تماما على الله عز وجل وصبر معه على الابتلاء فإذا حقق هذا المعنى من التسليم والرضا والتفويض يكون قد حقق معنى العبودية الأعظم فطالما أنت بتتكلم في مقام عالي أوي فأنت هتشوف أنه المسألة محتاجة ما تستعجلش وأنا بقول لك أنت مفوض أمرك لربك ولا لا عشان هتفهم دلوقتي انه معنى التفويض مقام المقامات العالية قوي اللي تحتاج منك عمل كبير وعايزه زي ما هنذكر عايزه قبليها شوية حاجات واهم ماها هتبقى قضية الثقة الثقة بالله تداء واليقيم به سبحانه وتعالى التفويض والتوكل في عدة وجهات نظر عند سلفين الصالح في تقييم هذه القضية هو التوكل والتفويض هل التفويض ده هو الاعمل الأوسع يعني هو الأكبر والتوكل جزء منه إيه العلاقة ما بينهم هما الاثنين هل زي ما بيقولوا بقى بعبارة الوصوليين وغيرها هل العموم هنا عموم وخصوص وجهي ولا عموم وخصوص جزئي يعني أبو علي الدقاق رأيه إنه التفويض المقام الأعلى في التوكل بيقول التوكل ثلاث درجات يبدأ بتوكل ثم تسليم ثم تفويض فالمتوكل اسمعوا بقى أفهمه عشان الكلام السلف ده محتاج يعني فهم فالمتوكل يسكن إلى وعده يعني ربنا سبحانه وتعالى وعده بالنصرة وعده أن يحبه حب المتوكلين وعده بأن يكون في معيته الخاصة فهو يسكن إلى ذلك ويسكن إلى ما وعده الله عز وجل فاترك يعني الله عز وجل قال له ومن يتوكل على الله فهو حسبه هو حسبه هو كافيه هو ناصره هو مؤيده هو معه فهو يركل إلى ذلك فيقول لك خلاص أنا سبتها لربنا وبقى ربنا يدبرها كيف شاء لأنه واثق أن ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيعنا أما المسلم فيكتفي بعلمه التسليم يقول يتيجي مرحلة أعلى وبتبقى بمزيد علم بمزيد معرفة بمزيد فهم عن الله تبارك وتعالى فعلمه يقتضيه لأن يسلم وينقاد لله سبحانه وتعالى هنا بيحصل إمتى كلما يزداد رقيا ويزداد تقربا إلى الله عز وجل كلما يستشعر مقامات العبودية دي فعلمه يجعله يعرف صفات كمال الله وفي نفس الوقت يعرف عيوب النفس عنده فهو يبتدي يسلم الأمر لصاحب الكمال المطلق لأنه عارف أننا مش هقدر عملتها دبا ليس لها من دون الله كشف وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه فنمثال عارف أنت, أنت خلاص أنت تحطيت ولله المثل أعلى بس هو من البداية كده واحد وضع في حلبة السباق أو في حلبة المصارعة وأنت قدامك واحد إمكانيات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة فعنده إمكانيات ضخمة جدا. وقدراته الجسمانية وقدراته الكذا أكبر مما أنت ما تنفعش تتحط مع أنت وزن الزبابة في كنين بتعوزن الزبابة ده أنت كده وهو بقى تقيل يعني حاجة فوق خالص فأنت هتعمل إنت ففي لحظة دي هتعمل إيه هيسلم شوفه سلم إمتى لما علم بقدرات الأخ هي المسألة بتيجي كده هي نفس الأمر هو لما يعرف ربنا ويعرف أن له الكمال ويعرف أنه هو في القفل خالص أو صاحبنا القعد يفكر فيها بعقل ومشي يمشي, يمشي يمشي لغاية ما حاول يوصل لحاجة وما وصلش لحاجة عارف أن هنا دي قدراته وقف لغاية هنا ولم نستفد من علمنا طول عمرنا إلا قيل وقالوا ما وصلناش لشيء يقف ويحجم ويستسلم هي دي والمسلم يكتفي بعلمه أمال التفويد وصاحب التفويض يرضى بحكمه يرضى بحكمه نجمعها مع كلام ذنون اللي هو ايه المقامات بتاعة الرضا الثلاثة اللي هو اول حاجة لا اختيار له قبل القضاء ولا مرارة بعد القضاء وهيجان الحب في حشو البلاء ثلاث حاجات دي اللي بتحقق الرضا لانه عرفت فحبيت فحبي ليه خلاني استعذب العذاب يبقى القضاء بينزل مره فبيستعذبه على اعتبار انه من الحبيب من الودود سبحانه وتعالى ده كده فيرضى بإيه يرضى ما عندوش مرارة هو أصلا ما اخترش لأنه هو عمل الأسباب وبعد كده استعان وترك الأمر ففوض ففوض الأمر فرضي بالحكم سواء الحكم ده كان فيه خيره فيما يراه أو فيه شره سواء هذا أو ذاك هو يرضى لأنه يعرف أن الله يدبر له أمره والله يعلم المفسد من المصلح دي رؤية أبو علي الدقاق وعشان كده قال. في قول آخر التوكل بداية والتسليم وسطة والتفويد نهاية وقال التوكل نفي الشكوك والتفويد إلى ملك الملوك دي رؤية مين أبو علي الدخاق الهروي بقى في منازل السائرين قال إن في علاقة بين التوكل وبين التفويد واعتبرها علاقة عموم وخصوص اعتبر إن التفويد أوسع من معنى التوكل بيقول لا هو الدائرة الكبيرة وحقول لكم جابها ازاي وقال إن التوكل أخص قال التفويض الطف إشارة وأوسع معنى من التوكل ليه بقى؟ قال لإن التوكل يكون بعد وقوع السبب يعني أنا اتخذت الأسباب أنا اشتغلت كويس خدت السبب وبعد كده توكلت استعنت هو بيرى إن مقام التوكل بيجي هنا بعد اتخاذ الأسباب أما التفويض فإنه يكون قبل وبعد السبب هو مفوض من الأول يعني ايه الثاني انا اشتغلت خدت بالاسباب انا لازم اعمل واحد اتنين تلاتة اللي هي مأمور بيهم اسعى للرزق تمام يبقى لازم اخذ بالسبب وانا بعد كده خلاص انا سايد بقى الامر متوكل على ربنا سبحانه وتعالى ربنا حيرزقني في العمل ده بكذا خير ما حصلش قدر الله ما شاء فعل انا متوكل هنا بقى الثاني المفوض ده من الاصل وهو اثناء اتخاذ السبب وهو بعد اتخاذ السبب هو في الحالتين مفوض ومستسلم ومنقاط فبيقول على كده انه يكون اوسع والتفويض عنده هو عين الاستسلام اما التوكل فهو شعب منه ابن القيم فسر كلامه وقال يعني بذلك من يفوض امره الى الله يتبرأ من الحول والقوة ويفوض الامر لصاحب الامر من غير ان يقيم المفوض اليه مقام نفسه في مصالحه خدوا بالكم الحل تاتي اللي هو أنا مش بدبر لنفسي الثاني في مقام التوكل وهو بيأخذ الأسباب هو بيدبر لنفسه بيعتمد على قدراته وبعد كده بيستعين المفوض ما بيعملش كده في الحالتين أصلا اللهم لي فإني لا حسن التدبير وبيمتثل للأمر وخلاص فاهمين الفرق فبيقول ما بيقيمش المفوض إليه مقام نفسه في مصالح كلمة التوكل معناها إيه أن أنت, انت اللي هتقوم بدي فوكلت عنك حد يقوم لك بيها واخد بالك هو ده معنى التوكل فهو بيقول ان انت وكلته يبقى انت قمت بالحاجة الاول ومعادي ان اديت هاله طوله بقى ده برهاله التوكل ما يجيش في هنا التفويض والاستسلام ممكن يكون كده يبقى اوسع ده ممكن يكون ابن القيم ما عجبوش فكرة ان التوكل كذا، قال لا واستشهد ابن القيم اضق قال فحو كلامه قال ده القرآن مليء بذكر التوكل ولم يذكر التفويد إلا في موضع واحد فقط وهو قول الله تبارك وتعالى في سورة غافر وأفوض أمري إلى الله أما التوكل فسمى الله نفسه الوكيل وآيات التوكل ما فيش أكثر من ذلك في القرآن فآل عنده لو قال قائل وعبارة ابن القيم برضه يعني فيها نوع من الأدب الجم وهو بيعترض على كلامه قال ولو قال قائل التوكل فوق التفويض وأجل منه وأرفع لكان مصيبا ولهذا كان القرآن الكريم مملوءا به أي بالتوكل أمرا وإخبارا عن خاصة الله وأوليائه وصفة المؤمنين وأمر الله به رسوله في مواضع عديدة من كتابه وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمي المتوكل في التوراة كما في الحديث الذي عند البخاري في الصحيح من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قرأت في الطورات صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله سميته المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق وأخبر عن رسله بأن حالهم كانت التوكل وبه انتصروا على قومهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم أهل مقام التوكل وعلى ربهم يتوكلون قال ولم يجئ التفويض في القرآن إلا فيما حكاه عن مؤمن آل فرعون من قوله وأفوض أمري إلى الله وقد أمر الله رسوله بأن يتخذه وكيلة فقال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلة وهذا من أوائل ما نزل في أول البعث وهذا يبطل قول من قال من الجهل إن توكيل الرب فيه جسار على الباري كده بترمي الأمر ثقيل أو فيه نوع من الجرأة يعني. أن تتجرأ على الله عز وجل في أن تلقي عليه أمرك طب ليه تلقي عليه أمرك يعني المفروض أن أنت لو مؤدب ما تعملش كده ما ترميش الحمل على ربك يعني هو كده لأن التوكل يقتضي إقامة الوقيل مقام المؤكد وذلك عين الجسارة دي إيه اللي بعض الناس بتقول كده يعني دي إيه اللي تأدب أن أنت على ربنا وبتقوله خلاص يا رب يعني احمل عني هذا الهم طب هو أنت يعني لو مؤدب ده أنت يعني عمل البلاو دي كله في آخر خالص لو كان هذا في حق البشر لأنه في الأسف الشديد طبعا بتأتي من هنا الإشكالية أن أنت بتتعامل مع الله عز وجل حتى في مقام الأخلاق وفي كذا كتعامل البشر فهذا لا يصح بحال هو دفع حق البشر أن أنا, أنا عملته وعملته وعملته وعملت في الآخر خالص تتجرأ عليا وتيجي تقول لي طب لو صمحت بقى ممكن تشيل عني الحتة دي كمان يعني أنت قاعد تضربني في ظهري خالص جاي شغلك. يعني المعنى كذلك طبعا لله المثل الأعلى وهذا لا يصح فيه القياس أبدا قال ولولا أن الله أباح ذلك وندب إليه لما جاز للعبد تعاطيه بعض الناس قالت لا من الأصل خلص كان التوكل ما كانش حد يعمله لأنه ده فيه نوع من الجرأ على الله يعزنا قال ابن القيم وهذا من أعظم الجهل فإن اتخاذه وكيلا هو محد العبودية وخالص التوحيد فإذا قام به صاحبه حقيقة فقد أصابه هذا المقام العالم من مقامات العبودية ولله در سيد القوم وشيخ الطائفة سهل بن عبد الله التستاري إذ يقول العلم كله باب من التعبد والتعبد كله باب من الورع والورع كله باب من الزهد والزهد كله باب من التوكل يقول لك خلاصة الموضوع كله العلم كله باب من التعب مش العلم عبادة القلب فهو باب من أبواب التعب أنا بتأتي على ذهني دايما لما تيجي الكلام ده على إنها يعني استطراد كده بس حشي على الماشي كلام الشافعي يقول وقل من رؤية بعد مماته فقال أنه نجا بعلمه لأنه باب من التعب فمن اعتمد عليه فإنه يخذل يقول قل من رؤي إن هو قيل له ماذا صنع الله بك ماذا فعل الله بك فقال غفر لي بعلمي قال قل في الناس من ذلك يقول لك بماذا بركعات كنا نصليها من الليل بماذا بمش عارف عمل صالح عمله لا يعطي له بالا بكلمة قالها نشرت في الآفاق بكذا بكذا بكذا بأعمال لا تعد عند الناس ذات شأن إنما العلم اللي هو عند الناس ذو شؤون قل في الناس من ينجو به وطبعا مش معناها التزهيد في العلم لكن الكلمة دي باب من التعبد يعني هو جزء من أجزاء فلما تعتمد عليه فقط زي الدعوة هي كده برضه وزي التنسك عشان كلمة التنسك تبقى أضق من كلمة التعبد اللي هو الأخ أو الأخت الصائم القائم الذاكر فهو بيعتبر أن دي العبادة وهنا الإشكال هي باب من التعبد عبارة تستري دقيقة عشان كده ابن القيم يعني فرح بها وقال لله ضر سيد القوم العلم كله باب من التعبد والتعبد كله باب من الورع لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فضل في العلم خير من فضل في عبادة وملاك الدين عايز تلخص الدين في كلمة واحدة الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك اتقي الشبهات فإن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه التورع ده لا يصنعه إلا من حازه أولا علم لأنه لو لم يتورع بعلم سيقع وقعات وحيقع في شطحات ما أنا أيب أتورع فبأضيق الواسع أو أغلو فيما لا يصح فيه الغلو متورع تورع المسألة تحتاج إلى فقه في معاملة النفس إلا الدهلها وإلا ما الدهلهاش وهنا تحتاج واحد يعلم علم الفاضل والمفضول ويعلم دقائق وأسرار الأمور لأن ما قد يكون مباحا بالجزء هو في جزئه مباح قد يكون باعتبار آخر مكروه أو محرم باعتبارات فإشكالية لا يهتدي إليها إلا ذو علم فبالتالي لازم يكون عنده علم ولازم حتكون عنده استعدادات أصلا ورياضات مع نفسه ليصل إلى الورع مش أي حد مش مسألة مش حامل خلاص والرعب لا هي مسألة انها محتاجة رياضة مع النفس علشان خاطر زي ما قلت ليبقى عارف فقه التدرج فيعطيها مثل العصا ومتى يعطيها الجزرة تورع مسألة ليست بالهينة وتحتاج الى كثير من الفقه في معاملة النفس يقول والورع كله باب من الزهد احنا بنوسع الدوائر الان دائرة الزهد هي الاعمق وهي اوسع ليه مقام الزهد من المقامات التي تقتضي أول شيء الانقطاع عن حظوظ النفس وهذه منزلة أخرى من المنازل العالية في التعامل وفي فقه النفس اللي فات في الورع بيبقى عارف بالعلم إيه اللي يعملو إيه اللي ما يعملوش وبيبقى عنده مجاهدة للنفس علشان يروض نفسه على إنه ما يقعش في شيء مشتبه إنما هنا عنده حظوظ نفس والقضية كلها صراع خطير ما بين حق الرب وما بين حظ النفس عشان يزهد في حظ نفسه وعشان ما يبقاش ليه هنا خالص قيمة دي محتاجه مجاهدة أشد ما فيش حظ ففهم يعني ما فيش حظ يعني انت بتتجاوز ولا تجد حظ نفس في الاستمتاع بالزوجة انما بتتعبد على انه حق رب ولما يجي الاستمتاع يأتي كنتيجة واثر مش كهذا فهم دقائق عشان تحقق وعمل ازاي المتعة دي انت, انت مستمتع بالامتثال أنت مستمتع بإرضاء وإرضاء نفسي أنا مش موجود تتيجي إزاي دي بقى مسهلة خالص مسهلة تماما أن تفكر أنها يعني مرتبة الزهد اللي هو أن أنا حكل أي أكل وأشرب أي شرب والدنيا تمشي زي ما تمشي و... وأنا زاهد كده في الدنيا لا فيه متطلبات أصل قصة الزهد دي دايما بتشكل على كثير مننا أن احنا بنفهم الزهد في نطاق لأن فهمنا للدنيا ضيق احنا فاهمين الدنيا اللي هي الفلوس الكتير العربية الاخر موديل اللبس اللي شكله عامل كذا البيت اللي مواصفاته كذا فانا لو ما عملتش ده انا كده زاهد لا هو انت لو لم تسعى في حظ من حظوظ نفسك انت كده بقيت زاهد فعشان توصل لقمة ده دي محتاجها رياضات ومجهودات شديدة جدا فيقول والبرع كله باب من الزهد والزهد كله باب من التوكل الباعث على انه عمل ده اللي هو المقام الأولاني ده بتاع الاستسلام والتفويد والانقياد وترك الأمر إلى الله عز وجل فعاد لا يرى لنفسه شيئا ولا يرى حظا لنفسه فتعلم الزهد تعلمه للزهد ده خلاه بالتالي هو أصلا هيبقى ورع، وبالتالي هيبقى على مقام من مقامات التعبد العليا وبالتالي يبقى هو ده اللي كان تعلم الابتدائم كان المعادلة بتقول علم يؤدي إلى عبادة عبادة تؤدي إلى ورع ورع يؤدي إلى زهد زهد يؤدي إلى توكل معادلة طويلة ومحتاجة بالفعل يعني أن الإنسان مننا على الأقل أنه يبقى حططها قدام عينيه عشان يعرف هو في أنهي منزله من دول خمس سلالمهم السلمة الأولانية تتعلم وإحنا فيها تتعرف ومنها تصل إلى مقام التعبد ومنها تصل إلى مقام الورع ومنها تصل إلى مقام الزهد ومن الزهد تصل إلى مقام التوكل فعشان كده يبقى على الأقل المعادلة تبقى قدام عينيك لعلها تنفعك طالما أنت في الطريق على هذا الاعتبار اعتبر ابن القيم أن التوكل أوسع من التفويت وأعلى وأرفع فعنده أن التوكل أعلى يعني هو كلامهم في هذا الباب بيشعر بده يعني بيشعر انه التفويض مرحلة وان التوكل اعام لما قال انه هو تلت مراتب وقال انه احنبتديها بتوكل وهو بيعرف التوكل وبيعرفه بمثله يعني كأنه بيقول انه في توكل وفي توكل تاني انه في توكل جزئي في الاول بيتوكل وبعد كده اللي هو بيرتبط بالوعد اللي هو بيرتبط بالجنة اللي هو بيرتبط بالجزاء بعد كده بيستسلم لأمر عن طريق العلم وبعد كده بيجي مرحلة التفويض. تمام طبعا الكلام احنا بس هنمشي في الاول خالص شوية كده نقصل الفكرة نظريا ازاي وبعد كده هنتكلم في تطبيقات العمل تطبيقات العمل ازاي الكلام ده كله يتعمل فهمنا بس انا لسه بنحاول نفهم يعني ايه تفويض وبنحاول نوصل لكم المعنى اجماليا التفويض خدنا كده في فضائله عدة امور خدنا اول حاجة اتكلمنا عن خطره ابتداءا وقلنا ان هو شعار العبودية الاعظم وفرقنا ما بين التوكل وما بين التفويض من فضائل التفويض ايه الثمرة اللي احنا هنجنيها من الدرس ده كله اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه ده التفويض راحة وهو ينشأ عن الثقة به سبحانه وهو خير علاج للتساخت ده اللي احنا عايزين نصوله ان انت اللي حيفوت ده هو بتعبير الناس الدارك حتى يا عمي سيبها على ربنا هو سيبها على ربنا دي معنى من معنى التفويض هو ده اللي هو ايه ما تشيرش هم انت شايل الهم ليه سيبها على خلقك هو خلقك ومش هيصيبك المعاني دي اللي بيدندن حواليها عامة الناس هي معنى التفويض جزء منها فاللي بيبقى مفوض ده مرتاح هو بقى ربنا سبحانه وتعالى يدبرها كيف شاء نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد تمام الاستسلام وتمام الانقياد لله جل وعلا في عبارة اللي أبو علي الجزجاني عبارة برضو لطيفة زي ما ذكرنا عبارة سهل بيقول ايه بيقول الرضا دار العبودية ماشي والصبر بابه والتفويد بيته ثلاثه دول الرضا الدار عشان دار اوسع والصبر ده الباب الباب الدار والتفويد البيت يعني كانه كده في حياتنا دي كانوا بيقول ان الرضا ده هو العماره كويس وانه التفويد ده البيت شقتك اللي هتقعد فيها او حجرتك ولو خدناها بمفهوم تاني شقتك ودتنومك. كويس والصبر هو الباب فالصوت على الباب والفراغ في الدار والراحة في البلد فهو بيقول ان الفراغ لانه الدار اللي هو بقى ايه التشمير اللي هما بيكلموا عليه اللي عاد في بيوت اللي هي بقى ده الدار كله وبعد كده البيت من جواه فالدار هو الاوسع فالساعة في الرضا فاللي بينال مخام الرضا ينال هذه الساعة وهذه البحبوح وهذه الأريحية في الحياة عنده ساعة في الأمور أما الصبر فالصبر حبس والصبر لا شك أبنى من مقام الرضا الصبر يجي أولا, أولاً فالتازن تدخل من ناحيته الباب ولازم من هنا يسمع صوتك هنا اللي هو يسمع أنينك ويرى كظمك للبلاء ويرى حبسك لنفسك فلا تتشك ولا تتسخط فتبقى قائم بمقام الصبر ماسك نفسك فلازم من هنا لازم تدخل من الباب ما يفعش تخش من حته ثانيه هتخش من الصبر تنال ايه الرضا تبص تلاقي الدنيا افتتحت لك من ناحيتي ففي رحيمه انت هتعمل كده وخلاص دي في التفويض ده قول ابو علي الجوزجي ابن عقيل في كتاب الفنون وكتاب الفنون لم يصلنا لكن منقول عنه في بعض الكتب ومنها كتاب الأدب الشرعية اللي بن مفلح كتاب الفنون ده من أكبر الكتب التي أولفت في الإسلام 800 مجلد 800 مجلد فهو أوسع ما كتب فبينقل كثيرا عنه ابن مفلح في كتاب الأدب الشرعية اللي بن مفلح عن باريه وطبعا معاقيل كذلك فبينقل عنه كثيرا بصوا اهتشبيه ده بقول ايه كأنه بيكلم فعين من الناس بيقول والطبع كالصبيان الروع عنه عن زي العيال الشوائي ومن بولي بذلك أذهب وقته في أخص المطالب لما ربنا يبتريك بولده يكون شيء تمام الشقاوة بتعبير الناس يبقى مشكلة لنه مش عارف تعمل معا ليه أي نوع من السيطار وحضيع وقتك كل شوية تجيب له حاجة أوسكت طيب اعمل مش عارف ايه سويه حضيع وقتك وفاتته الفضاء فأصبح كمربي طفل يتصابله. يقول إن اللي يبتلع بطبعه وطبع ده يكون فيه نوع من الانحراف بتبقى مشكلة كبيرة زي بالظبط المربي اللي بيحاول إنه يساكن ويهادن هذا الطفل الشرس. فبيتصابله. ويكتهد في تسكيل طباعه طارة بلعبة تلهيه وطارة بشهوة كل دي يا حبيبي طب اعمل دي طب تعالنا نتفسح طب اعمل اي حاجة خلاص وطار بكلام الأففال ومساعة يعملوا أرغوز ومفيش فايدة كل الكلام كلام ومن كان دأبه التصادي متى يذوق طعم الراحة بيقول اللي حاله حيبقى كده طول الوقت قاعد بيساكن نفسه بيحاول ان هو يعطيها ما تريد بحيث انه يؤدبها ويهذبها مرة لها كذا مرة لها كذا دا حي عنده وقت امتى علشان يرتاح طول الوقت في مجاهدات وطول الوقت في تعب ونصب في تأديب هذا الطر يقول ومن كان في طبعه كذا فمتى يستعمل عقله اللي يتعامل مع الطبع بهذه الطريقة زي ما قلنا كده مثلا ايه واحد طبعه انه غضوب او امرأة طبعها كذلك زوجته كده فكل ما هي تتعلن ليه بينها فيها الاشكالية دي هي عندها الموضوع الفلاني فيهادنها او هي تقول له انا مبتلاب راس بالجاهلية وعندي مشاكل فيعني ايه خليك شوية معايا او انا الدنيا مفتوحة عليا حبتين فيعملها ايه فيهادن حاضر ماشي. ما ماشدش عليها أوي دلوقتي عشان خطر ما تعملش فمرة طب ما بلاش دلوقتي طب ما نحاول نعمل كذا طب ما نسوي كذا فيضيع الوقت خالص هي المسألة المحتاجة من الأول خالص يمنع هذا الشروط من النفس فيقول فمتى يستعمل عقله ومحل الشهد بقى قال ايه والحياة الطيبة فلا نحيينه حياة طيبة قال الحياة طيبة منتهى راحة الله ومنتهى السكينة ومنتهى الطمأنينة ومنتهى هذا النوع من السمو النفسي والحياة الطيبة أبطى فويض إلى الله كالصبي حال التربية يفوض أمره إلى والديه ويثق بهما الأم تقول للولد دايما إن في مرجعي يتم الرجوع إليها ألا وهي الوالد فخلاص والوالد ده محل الثق طيب أبي هايقول إيه في المسألة دي لما يرجع يسأله أبي قال كذا تبقى أن تاهد نخرج نخرج ما نخرج شيء ما نخرج شيء تأخذ تأخذ ما تأخذ شيء ما تأخذ شيء فيقول فيفوض أمره إلى والديه واثق بهما مستريحا من كد التخير فلا يتخير لنفسه مع تفويده إلى من يختار له فالمفوض واثق بالمفوض إليه عشان كده قولنا التفويد منتهى الراحة وفي نفس الوقت ينتج وينشأ عن الثقة بالله أنا واثق إنه يدبر للأصلح وإلا فإن كنت في شك من هذا فأنت على خطر هنا المشكلة دي دايما اعتراضات العبيد بتجعنيه قلة الثقة به سبحانه هو مدبر ده نحن روح عبيد يفعل بنا ما يريد هو شألي ده هو يختار لي الأوفق لا محالة يعلم من المصلح نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد سبحانه وتعالى فتلاقي نفسك كتا كده, كده مرتاح البال خلاص هو يدبرها كيف شاء وإن كان في ظاهرها الشر ففي باطنها الخير لمحالة ومنعه عين العطاء فلو تعامل العبد بهذا المنطق استراح مع ذلك بيدي مسألة ثانية وإحنا في سياق ذكر أهمية وفضل التفويد بيكلم عن أنه خير علاج للتصفر ودي قضية القضايا لو احنا عايزين نتكلم عن أصول الأفاة ونركز قوي فيهم هنجد أن الأصول دي ترجع إلى أمرين عادة أو أكثر الناس قل من ينجو في هذين البابين باب الكبر وباب التصفر يا إما بديك حاجة نعمة بتتكبر بيها يا إما مانع عنك فبتتصفر لأنك ما بين أمرين يا إما أنت في حال رخاء أو في حال شد فلو كنت في حال رخاء عادة بيتكبر بيعجب بنفسه بيعجب بالمقدرات والامكانيات والمعطيات اللي عنده وبيعجب بتميزه عن خلقه فبيتكبر يا إما مرع عنك شيء ما فبيعض يتسخط طعنه قد يكتعن الأمران وقل أن يتخلف. فلو وقيت نفسك من خطر الكبر ومن خطر التساقط فقد بقت بالدرجة العليا في العبودية فأعالج التساقط إزاي حيقولك رضا طيب احنا نستهيلين دلوقتي ان العلاقة دي انه الاول صبر وبعدين رضا وبعدين تفويد فعايز تجيب من الآخر وتحل المشكلة تماما ووصل لمقام التفويد فمن العجيب ان ابن عقيل ذكر في الفنون هذا الكلام في معرض الكلام عن إجابة الدعاء وطبعا في علاقة إنه حاجة من حياته منع عن أنا دعوت فلم يستجب لي فالكلام يرقق القلوب بيقول واسمعوا بأذان القلوب تستبطئ الإجابة من الله لأدعيتك في أغراضك التي يجوز أن يكون في باطنها المفاسد في دينك ودنياك عشان هواك وعشان مزاجك وعشان أهواءك تب أنا مستبطئ إجابة ربك فيتعكر صف الإيمان به سبحانه وتعالى من أجل أنك طلبت ولم تجب وتتسخط بإبطاء مرادك مع القطع على أنه سبحانه لا يمنعك شرحة ولا بطلة ولا نسيانا وقد شهد لصحة ذلك مراعاته لك يا أخي مش فاكر خالص جميل عليك يا أخي مش فاكر خالص في مقام البلاء ده نعمة أكرمك بها وتميزت بها عن كثير من أقرارك يا أخي لماذا هذا النكران الجميل إنما هو أنت بتتعبد للمصلحة وبمبدأ المنفع وبفلسفة المنفع فخلاص اللي ينفعني يبقى حبيبي واللي ما يبقاش يبقى بره حتى مع ربنا تتعامل بنفس الاسلوب ده تتضاف معاملة البشر وهو سيء فما بالك تتعامل مع رب البشر بهذا المنطق تستبطئ وتتسخط بابطاء مرادك مع القطع على أنه سبحانه لا يمنعك شحا ولا بخلا ولا نسيانة قال ولا لسان ينطق بتعامل ولا أركان لعبده ولا قوة تتحرك بها في طاعة من طاعاته فكيف وجملتك وأبعاظك وقف على خدمته ولسانك رطب بأذكارك كل ذا لا يتحقق إلا بحوله وقواته لسانك حينط ولا جوارحك حتتعبد ولا ستقوم لك قائمة ولا سيكون لك حول ولا قوة في أي من مرضيه وطاعاته إلا بحوله وقوته. لكن إنما أخر رحمة لك وحكمة ومصلحة فقال سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبه شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلم وأنت العبد المحتاج تتخلف عن أكثر أوامر والله كلامه لو صادف قلبا سليما لرق بيقول ليه أنت الغلبان أنت المسكين وانت المحتاج له وفي الاخر بتعصيه وتتخلف عن اكثر امرك ولا تستبطئ نفسك في اداء حقوقه يعني هو لما منع عنك وابطأ الرزق الذي كنت تريده صارت ثورتك وتسخط فلما لا يسخط هو عليك وانت تستبطئ في القيام بما امرت به وان منكم لمن لا يبطئن لماذا لا يكون التعامل هكذا هو لو حيعاملك بجنس عملك لكان في مقابل استبطائك استبطاء للرزق هل هذا إنصاف أن يكون مثلك يبطئ عن الحقوق ولا تنكر ذلك من نفسك ثم تستبطئ الحكيم الخارق في باب الحظوظ التي لا تدري كيف حالك فيها هل طلبوها عطب وهلاك أو غبطة وصلاح؟ إنما في حظ نفسك وانت مش عارف هتوديك فين وممكن تأخذ الشيء وتأخذ التجربة العملية في الدنيا إن انت تبقى متحسر لعدم وجود مال معين وبعد كده ترى أن هذا المال كان سواب طغيانك وتيجي تقول يا شيخ اتفتنت ومن ساعة ما ربنا فتح عليا في كذا وكذا وأنا للأسف الشريف إحدى الأخوات تصلت علي من كام يوم تقول تزوجته من سبع سنين وكان مثال الأخ متسنن في الظاهر في الباطن حتى يعني ترى أثار الإيمان ظاهر في أحواله يطلب العلم بشديد الحرص على السنة ثم كان فقيم كان في هذا الوقت طول إحنا ما كانش عندنا تقريبا احتياجاتنا ما كانش المرتب اللي كان بيأخذه بتكفي احتياجاتنا فكنا فقراء ويشاء المولى تبارك وتعالى انه هو يدخل في تجارة سيارات وما شابه الموضوع توسع معاه جدا صار معه المال وبعد شوية فتح حاجة مشروع خاص بالازياء وحاجات زي كده فبدأ يحصل نوع من التقصير التفريط في بعض الأشياء فبدأ بقى يحط ملكينات عارف يحطت عليها ملابس فضيحة وشكلها ما ينفعش انه يكون كذا وتحت مبررات ويسمع كان بعد كذا كان بياخد الفتوش الشيخ فلان وفلان كان أصلا طارط العلم هم اللي حواليه إخوة شافوه بعد فترة تحصروا على حاله ضاع بعض كان الأخ فلان اللي بيطلب العلم اللي كان كذا واللي كان كذا صار إلى أسوأ حال وهو في الوقت اللي هو كان فاير فيه وهو كان شلي فيه كانت الأمور كلها مستقرة دلوقتي هو طبعا مش قادر يتكيف عن الحياة دي فبذلك عايز يتجوز وعايز يعمل مش عارف ايه وعايز, ايه وعايز ايه وعايز ايه والبيت وهي بتقول انها بتستحسه على الطاعات اللي هو اللي كان بيأمرها بها وهو اللي كان اصلا حطها على طريق نسي ومش فاكر الحاجات الابجاديات ألف به اللي هو كان بيتكلم عليها واللي كان هو بيستمهد الناس فيها نسيها وتقول اشغل قرآن يقول لي سئل هي بتعبرها كده تقولك شغلتينه شوية القرآن تقولك تعالى بس نعم كده يقول الله مش قادر تقيل تقيل علي ده الحال الآن فتحة على الدنيا هو ممكن بساعد الوقت الأولاني يا ربي ليه كده بس شوية فلوس بس نعرف نعيش بيها وووو فيشوفه ودربت حظوظك وخدتها ولا تفهم الحكم وتفتح حظ الآخر وتقول لا هو راسه بيفكر في حظ آخر برجع يقول لك هي المشكلة إن بتفتح عليها المعاصي من سبب إيه بسبب بعد راسه نزلت شغل وحريم واختلاط وبتاع نيجاوز ثاني ونجاوز ثالث ونحاول ونساوي يبتدي يخشش إيه حظ آخر يجاوز يبتدي يفكر في الحظ الثالث ان هي المشكلة مشكلة هي المشكلة مش فيه برضو هي المشكلة ان هو ما عندوش كذا وكذا زي فلان وعليان عارف هو محتاج زي من المسجد وعود الهاكر لك انا بس ايه امسك لي لاشين كويسين وحبني مسجد وعود فيه وعمل لي مش عارف ايه او بس انا دلوقتي للفترة دي اصل في يعني طحنه بتاعه والسوق والاحوال فنحافظه على مستوانا بس الاجتماعي اللي احنا وصلنا له ده ان شاء الله كل سنة حجه وكل سنة كذا الدنيا هتبقى تم حاطت دايما كده ويبتني ينتقل من حظ للحظ من حظ للحظ من حظوظ النفس فبيقول طب انت بتستبطأ ده هذا الحظ من الحظوظ وهو سبحانه وتعالى يعلم حالك ويعلم هل في طلبك هذا العطب والهلاك او الغبطة الصراح وجب المثال العجيب ده في تدبر هذه الاية اللي هي ممكن تكون أبعد ما تكون عن تصورنا إنه نطلع منها موضوع التفويت قال حالك كحال اليتيم وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتحفظ في معاملة اليتيم فقاله وبالتالي يتامة اسمعوا رأى الكلام ده كده بآذان صاغية واستشعر المثال ده لأنه والله فعلا لو طلعنا بكلمتين دول النهاردة فكفانا بها بيقول والله ينبهك على الاحتياط لنفسك وسرك ومالك بالاحتياط لمال غيرك. يعني إذا كنت أنت مأمور بأنك لو في إيديك فلوس بتاعت يتيم، فإياه أن تأكل مال اليتيم. فلو أكلت مال اليتيم ارتكبت كبيرة من أعظم الكبائر عند الله ومن المبيقات. فمأمور أن أنت تتحفظ في مال غيرك وما الفلوس كانته. باب أول أن تراعي هذا فيأمورك. أن تحطى وتتحرز لنفسك وسرك ومالك لقد أوجب عليك ذلك التحرز والتحفظ والارتياد والمبلغة في الانتقاد لكل محل تودعه سرا أو مالا أو ترجع إليه أو مشورة تقتبس بها رأيها يبقى أنت لو متحفظ هيكون مقتضيات داي في الوقت فلوس اليتيم ده هتعمل إيه؟ هيقول لك أول حالة حطابة خزن أو سيبها في مكان بحسن المال ده لا يهلل أو تشغلها له في تجارة تكون كذا ولو عايز تتحفظ تماما انت معا ما تترشي باب من الابواب الا تنتفع بها يعني تستشيح حد نعمل ايه في الموضوع الفلاني كل ده من موجبات التحفظ قال ونبهك على ما هو اوكد من ذلك وهو ان تعلم بانك وان بلغت الغاية في الفهم والعقل والتجربة يجوز أن يعلم الله الباري سبحانه تقصيرك عن تدبير نفسك فإذا بلغت في الدعاء المحبوب نفسك جاز له سبحانه أن يعطيك بحسب ما طلب ولا يرخي لذلك العنان بحكم ما له أردت بل يحبس عنك لصالحك، ويضيق عليك ما وسعه على غيرك نظرا لك أي رعايا لك لأنه في حجر الربوبية ما دمت عبدا اللي هو ايه انا لو حطيت نفسي محل اليتيم اللي بيرعاه وليه فبالتالي هو بيديه بمقدار اللي هو أنفع لي عشان لو توسع في الانفاق حيبقى دا مشكلة في المقال ممكن في العاجل تبقى جميلة لكن في الآجل هتبقى خسارة فبالتالي بيعطيه بالمقدار الذي ينفعه ولحظه ما اليتيم ده اللي هو بالضبط الأرزاق اللي انت بتاخدها فانت مقدر لك رزق معين انت بتتعجل جزء منه فانت لو أفنيت 60-70% منه ده معناه ان انت لم تدبر أمر كريمه وبع فلو خدت خدت خدت خدت خدت بعد كده هيبقى شقاء لكن لو خدت باعتدال اللي هو بيدهولك على قدك بحيث أن يبقى مؤضي الفترة العمورية اللي انت تعيشها زي اليتيم بالزلطة كل الغايب يبلغ سن الرشاد فهو بينفق عليه بالمقدار ده فلا تنفق أكثر الرزق فرحاً اللي هو بيديني بيديني بيديني وبعد كده تهلك في أبواب أخرى تطلب فيها الرزق إنما اطلب ما يكفيك وهذا ما يعطيه لك ربك أنت تطلب ما يطغيك لكن الله يعطيك ما يكفيك هنا المسألة شوفوا بقى دي اللي هو فكرة التفويت لو أنا زي اليتيم، اليتيم ده مش حيسر يعني هو بيدبر أمره فخلاص لو هو ما حيقعد يقول له انت ادتني ليه ما ادتنيش ايه مش هيعطلت أصلا إنما هو بيعطيه حاجاته الأساسية فيعمل ايه يعيش بعد كرة يقول فإذا أخرجك عن ربقة التكليف صرحك تسريحا ولا تطلب التخليح حال حبسك ولا التصرف بحسب مرادك حال حجرك فلست رشيدا في مصارك يعني يعني لو تعاملت وفق هذا المعنى فاعتبرت نفسك في تقدير أمرك أنت كالسفي الذي ينفق فيحجر عليه إنه يجي أولا ينفق المال غلط فهو جات له شوية فلوس فرح جاي صرفها كلها بسفة فيحجر عليه لإنه مش ده أنا دلوقتي جالي منين رح تصرف من كله مرة واحدة وعطى أعمل شمال ويمين ألب وألعب وأعبث هذا تصرف سفيه اللي يطلب الرزق لكل الوقت طب وبعدين فهذا يحجر عليه فبيقول أنت بقى لو لم يحبل عليه هو سبحانه وتعالى وفوضت الأمر إليه سبحانه وتعالى تستريح تماما من معاناة التفكير والتدبير والتخطيط ومعاناة الهم والغم والحزن فين الحزن يكون على ما مضى والهم يكون على المستقبل والغم يكون في الحاضر التلاتة دول اللي هو قاله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث حديث مسعود في صحيح ابن حبان مقال إذا صار عبد هم أو حزن فليقول ففيها في النهاية أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي هذا ابن القيم إنه المعنى التلاتة فأنا لحق أشيء هم ولا غم راعي في غم ولا حزن مستريح البال مش كده اللي قلنا اكتب العربية العبارة الذهبية لابن عقيل الحنبلي وهي خلاصه درسنا النهاردة فكن بالله كاليتم مع الولي الحميم تستريح من كد التصدت عارف الله احنا محتاجين بجد ناخدها كواجب عملي ان انت تناجي ربك حال صفاء وخلوة بالمعنى ده حاجه حلوه قوي والله ان انا احس ان يتيم في يد ولي حميم أنا غلباني رب أنا مسكيني رب أنا ما ليش غيرك رب أنا من غير تدبيرك أضيع أنا أعلم تمام العلم أن ما تقدره لي هو أوفق التدبير وهو أحسن التدبير وهو الذي يصلحني فأنا فوضت الأمر إليك فدبر لي واختر لي فلا تعاني بعد ذلك آلام ومعانات من يسبحون بعقولهم ويخطئون من حيث يريد أن يصلح حين يدبروا لأنفسهم فلا تجد هذه المعاني أبدا في قلبك إذا فوت تسترح من كد تصح. تسخت عليهم هو اللي بيدبر وانا مرتاح وعيش في التسريح ده صرحه التسريح انا منطلق في حياتي اللي يمنوني هو الخير ولا احزن على مفقود وارضى بالموجود فاستريح من كد التسخت وانجو من مأثم الاعتراض والتحير ليه يا ربي ليه طب مش كان كده احسن خير الحمد لله تنجو من مأثم الاعتراض والتحير وليس يمكنك ودي العبارة الثانية الذهبية لأنه قال حقيب التفوج كيف؟ ولخصناها من مشكلة كلها نحن هنا رقم واحد في العبارة الفائته أنه ينشأ عن الثق اثنين قال وليس يمكنك هذا إلا بشدة بحث ونظر في حقين حبك له وهو نفس الكلام اللي للسائلين تلقتي مع كلام ذنون لما قلنا ذنون قلنا من أعلام الرضا هي الحب في حشو البلد فلو بتحبه حترك الحب حبيب إلى القلب لأنه من الودود على قدر حبك سيكون تفويضك وعلى حسب قدرك وشأنك وحالك عنده أكثرنا تفويضا أكثرنا قربا ومن هنا هؤلاء هم أهل السباق وهؤلاء هم السابقون السابقون بس المعنى قريب زي فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم ايه كده تحس ان انت طاير وتحس فيها كده ان ايه بتاخد نفس كده ومستريح روح راحة وريحان وشامل ريحه حاجة جميلة ومعطرة وحاجة كده تشرح الصدر وقاعد حاطت رجل على رجل وفي جنة نعيم بتتمتع هو ده بالظبط كده حال المفوضين في روح وريحان وجنة نحي قال فإذا علمت أنك بالإضافة إلى الحكمة الربانية والتدبير الإلهي دون اليتيم دانت دا ألف بالإضافة إلى الولي بكثير صح لك التفويت والتسليم واسترحت من كد الاعتراض ومرارة التسقط والتدبير وقد أشار إلى ذلك بقوله وكفى بربك وكيلا قال وعلم أنه في أثر الأقدار تصرف فإن اعترضت صرت في أثر الشيطان بيقول لك طول ما انت محبوس على تقديره وما بتخرجش عن هذا الباب وما بتعترضش انت من جوا ففي داخل الدايرة ما عندك شيء مشكلة أول بقى ما بتبتري تقفز وتبتري تقول لا الدايرة دي مش مناسباني ليه بيحصل لي ان ليه ما اخدش الدايرة الأوسع شوية ليه ما اخدش المكان ده بتبتري اعترض تقفز من هذا تذهب إلى أسر آخر يعني أنت كده كده محبوس فما تفهمش أن أنت لما حتخرج من أسر القدر أن أنت ستخرج إلى بحبوحة الحرية في هذا العهد اللي يتشدق فيه بهذه المعاني معاني الحرية والإمرالية والمعاني أنه في نهل خلص حينطلق إلى فسيح الحياة لا شيء يحجزه وده ما فيه خاطئ لأنه لو وجد هذا في الحياة يبقى ما فيش قانون يحكم الدنيا انا انا عايز اسوق علمتين عربيتي بكذا ما سوقشي ليه لا عشان انت دلوقتي لو سوقت علمتين ممكن تعملين حوادث تعمل مشاكل. طب انت بتمنعني حريتي كده وانا اصرف عليها ده ما قالوا يفعلها ما مامشيش على اقصى صور علي انا حريتي فانت ما تفهمش ان انت في وقت من الوقت ان انت مش هتلاقي حد يحجزك لازم تتحجز بحاجة بس بقى الناحيه الثانيه هتبقى اسفل الاخر هو اسفل الشيطان الشيطان هو اللي بيحكمنا أنت لغايه دلوقتي ما عملتش كذا ليه عيش حياتك يا ابني عيش شبابك تعمل كزا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وبعدين تعمله ولما تحب ان انت تخالف أمره يكون خلاك استمرتها وادمنتها فتعيش مسورا له فتبقى عبد للهواك وعبد المزاج ولما تحب تخالف اهو بقى الحر الحر اللي هو مش انا هعمل اللي انا عايزه طب خلاص اعمل اللي انت عايزه ساعتها بتقل بتيجي تقول مش عارفة هتقول ليه مش انت بتعمل اللي انت عايزه مش انت المريد انت اللي اللي بيجي في مال تعمله طب يلا عايزينك دلوقتي تبقى ملتزم ضربه في دماغك دلوقتي خلينا ملتزمين عايزين نبقى بجد بقى احسن حاجه ما بيجيش معاك ليه يبقى انت مش حر لو حر تبقى مستطيع لما تريد ويتحقق لك ما تريد فهل كل ما تريد حققته من كل حاجه وحتى ابوابك لا ساحل له بحر لا ساحل حققت كل أغنبك وليس حاجة وقفت قدامك أبدا أي حاجة كل اللي في فتفسك فيه عملته لازم تلاقي حاجة حاجزت إيه أنت مش حر ومش قوي القوة المطلقة اللي تخليك أنت المدبر لأمورك إنما من أسر إلى أسر فلأن تكون في أسر من لا يتهم عليه خير من أن تكون في أسرين أحدهم ما لم يحصل لك أخلاص أكبرك الشيطان بل من كسب سيئة وحاطت بي خطيئته فأولئك أصحابنا ينفي أقالدهم اتأثر فمشعار والآخر أنت أوقعت نفسك فيه فإذن عليك أن تفهم هذا عن الله ولا أقبح من عاقل حماه الله وحجر عليه حميمه نظرا له يعني ربنا سبحانه وتعالى يرعاك ويدبر لك ويكفلك ويكون في وحسبك ويضع كل هذا من أجلك ثم أنت توقع نفسك في قبيح هذه التصرفات وتدخل على نفسك عدو يسقطك عليه ليفسد عليك علاقتك مع وليك يا جماعة موضوع تفويد موضوع يخلص في المعنى ده اللي احنا قلناه. يخلص إحساسك بأنك فقير كليتيم محتاج إلى ولي يرشدك لأنك نست بأهل الرشاد شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا معاني جميلة قوي في التفويد نحن قلنا التفويد راحة فقال أن الواحد لما يأوي إلى مرجعه ليرتاح يحتاج أن يكون في هذا الموطن راحة لبدني وراح لنفسك ولا تتحقق الراحة النفسية إلا بتفوت يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين إذا أتيت مطجع فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اطلع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا من جاء إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت قال صلى الله عليه وسلم فإن ميت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به وقاء في لفظ الترمذي ألا أعلمك كلمات تقولها إذا أويت إلى فراشك فإن ميت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرا ثم ذكر هذا الحديث وكان صلى الله عليه وسلم ربما يدعو الحديث في المستدرك بسحارة البنية فيقول اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارثة مني وعافني في دين وفي جسدي وانصرني ممن ظلمني حتى تريني فيه ثأري اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت عمري إليك وألجأت ظهري إليك وخليت وجهي إليك لا منجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت وكان فيها المعنى يعني الأول أني منها ملحط أنها عند إيواء إلى المتجع للراحة والأخرى راحة أخرى في اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني والمعافى في الدين وفي الجسد في نفس الوقت هذا الأمر الذي يشفي غليل المظلومين حين يثأر الله لهم مما ظلمهم وحين يقومون بهذه المعاني من الاستسلام والتفويض أمر الله تبارك وتعالى من الهادي ومن السنة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا المعنى معنى التفويض في بعض أذكار الصلاة فحين يقول العبد سمع الله لمن حمد يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد قال أهل العلم أحق ما قال العبد تقديره أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت وإنما كان أحق ما قاله العبد لما فيه من التفويض إلى الله والاعتراف بوحدانيته والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به فهذا فيه معنى التفويض إليه أحق ما يقول العبد أنه لا منع لما أعطيت ولا معطي لما منعت فهذا فيه معنى الاستسلام والقياد لله سبحانه وتعالى فلا يمنع عطابك شيء ولا يعطي غيرك لأحد. وقال الشيخ الإسلام بن سامية: أحق ما قال عبد خبر مبتدا محذوف. أي الحمد أحق ما قال العبد. توجيه آخر. لا من علم أعطيت. أي لا من علم أردت إعطائه. ولا ينفع ذن جدر منك الجد. أي من كان له في الدنيا رئاسة ومال لم ينجيه ذلك من عذاب الله. وإنما ينجيه من عذابه الإيمان والتقوى والطاعة. المعنى الأظهر في قضية التفويد والتبرؤ من الحول والقوة هو في لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كلمة الاستسلام والانقياد والتفويد فالعبد لا يملك من أوله شيئا وليس له حيلة ولا قوة في جلب منفع أو خير أو في دفع ضرر وشر فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يدون لا حول ولا قوة إلا بالله جاءت في بعض الأحاديث مضمومة إلى الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وجاء في فضلها كثير من الأحاديث ولكم أن تراعوا هذه المواضع والمواطن لتكون بمثابة الواجب العملي لتحقيق معنى التفويد قال النبي صلى الله عليه وسلم في في البخاري ألا أذلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة فأول شيء أنها كنز من هذه الكلوس قال لا حول ولا قوة إلا بالله فهي تدخر لك عند المعهد وقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على باب من أبواب الجنة كنز المدخر وباب من أبواب توجب الجنة ويدخر لك فيها ما لا عين رات ولا أذن نسمع ومن الخير ما لا ندركه ولا نعلمه الآن ألا أدلك على باب من أبواب الجنة قلت بقى قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقد ذهب غير واحد من الصحابة والتابعين إلى أنها من الباقيات الصارحات قلنا يخطئ من يستخدمها في غير بابها قال شيخ الإسلام تيميا وذلك أن هذه الكلمة أي لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع فكثير من الناس يستخدمها جزعا لا صبرا يبقى لذلك لفهمين متى نستخدمها وتأمل هذه الكلمة التي تعني الإخلاص لله وحده بالاستعانة يقول شيخ الإسلام تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته ثم رأيته في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين تمام الاستعانة بأن تحوقل لا شك وردت هذه الكلمة في بعض المواطن لفت النظر إلى هذه القضية كما أمرنا عند ترديد الأزان حيا على الصلاة حيا على الفلاح يقول لحول لقوت البلا قال سماحت الشيخ الوالد ابن باز رحمه الله إن العبد ضعيف ليست له قدر على التحول من حال إلى حال من حال الضلال إلى حال الهداي من حال الخمول إلى حال النشاط من حال الضعف إلى حال القوة ما تعرفش تعمل ده أنت ضعيف وقوة الإنسان ضعيفة قال ومن ذلك ذهبوا إلى الصلاة ذاتها مع الجماعة فإنهم يستشعرون عجزه وضعفه فيقول أنه لا يخذر على إجابة هذا الدعاء إلا بالله وحده فلا حول ولا قوة إلا بالله ويؤمر بهذه الكلمة كذلك من يخاف العين على شيء فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذا خلت جدناتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله كان الإمام مالك يقول ينبغي لمن دخل دار أو بستان أن يقول هذه الكلمة ما شاء الله لا قوة إلى بالله ويقولها العبد إذا خرج من بيته فيقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلى بالله ويقولها إذا فرغ من طعامه الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة فهذه الكلمة العظيمة ينبغي أن تكون شعار المفوضين لأنها تمثل هذا المعنى الجليل ولو فوضت الأمر فلن تجد في قاموس مفرداتك كلمة له لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل الخير احفظ على ما ينفعك وستعمل الله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أن لو أني فعلت كذا كان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان إذن الواجب العامل فيها أن نتذاكر هذه الكلمة كثيرة ونطبقها في حياتنا ونرمي بحمولنا على ربنا تبارك وتعالى ونكون كما ذكرنا على هذا الحال حالي أختم بهذا الذي ذكره إن القيم في هذه المنزلة بعد أن تكلم عن التوكل جعل منزلة من منازل السائرين في المدارج جعلها ابي هذا الرونان نزلت التفويض احنا خدها بس النقاط عمليه دون استطراد قال وده كلام الهرب قال هي على ثلاث درجات الاول يعني خد بقى كده اديني نقاط لما تيجي تسألوني السؤال المباشر كيف نكون من اهل التفويض ذكرنا بعض الاشياء قلنا تحقيق الثقه بالله سبحانه وتعالى واليقين وكلمنا على استشعار التقار ومعاني الذل والانكسار لله تبارك وتعالى هو هنا حط بعض المعاني الجيدة قال أن يعلم أن العبد لا يملك قبل عمله استطاعه أجيل حوله الختال قبل العمل ليس في مقدورك شيء فلا يأمن من مكر ولا يأس من معونة ولا يعول علىني كلام رائع إذن أول حقا عايز تحقق معنا تفويد أنت تقدر تعمل تقدر تقول شيء لا أستطيع وأنت من داخلك تقول أه قبل كده عملته وجدت لو إحنا كل مرة مستشعرين المعنى ده في أداء أي شيء خلاص فأقول له لا يعوّل علانية يقول لك أنا والله عايز خير فلا يعول على نيته هذا هو شيء ولا يأس من المعونة يعني أنا حاولت قبل كده استجربة الفاشلة لقبل كده هي المخلياني لا مش عايز فلا تأس من المعونة ربما تأتي هذه المعونة الآن وده عادة ما يكون حين تظن أن لا منجأ من الله إلا إليه وفي نفس الوقت لا تأمن من الماكر كلها مشية كويس خلاص فبترك على عملك وبتفوض الأمر إلى تدبيرك كل مرة مشيت كده معنى دي ومنفج فلا يأمن من الماكر ولا يأس من معونة ولا يعول على نية الأمر الثاني ودي الدرجة التالية يعني الدرجة الأولى دي اللي هيحصلها يحصل أدنى مراطب التفويل الدرجة التالية معاينة الاضطرار إن أنا مضطر يعني ايه أنا مضطر ومضطر إلى هذا المعنى ما عنديش حل تالي المضطر ده خلاص بتكتير تقول الضرورة تبيحه المحظول لأنه ما عنديش شكة تالية فتضطر أن أنا أعمل كذا فأنا مضطر لذلك ليس لي وجهة أخرى ليس لها من دون الله كاشفة ظنوا ألا منجأ من الله إليه يقول فلا يرعن له منجية أل ولا ذنبا مهلكة اللي اعترض عليها من القيام يعني إيه ولا ذنب مهلكة زي يرى أنه ذنبه غير مهلك قال إن أراد به أن هلكه بالله لا بسبب ذنوبه فباطل أم عرض الله أن يقوله وإن أراد أن فضل الله وسعته ومغفرته ورحمته ومشاهدت شدة ضرورته وفاقته إليه مؤلم طرار يوجب له أن لا يرى ذنبه مهلكة فإن افتقاره وفاقته وضرورته تمنعه من الهلاك بذنوبه يعني هو في الحال دي فأنا مضطر لا عنديش حال فبالتالي يقول لعل لو هو عنده يقين بأنه لو وصل إلى أعلى درجة من العبودية هنا إنه في حكمة الحكيم وفي فضل المنان أنه يعافيه ويغفر له ذنبه فلا يرى من هذا الوجه أن ذنبه مهلكة هذا وجه وإن كنت أرى أنه فقط وقفنا عند قوله معاينة الإضطرار فلا يرى عمله نجية ولا سبب الحاملة كان أوفق حشان العلمان مهمة وممكن تفتح علينا معاني أخرى لكن لو قال كده تبقى كوي سوي أنه اضطر فأنا مش شايف إن عملي حينجيني إنما ينجيني الرحمة ولا سبب الحاملة أي أن الحامل له هو الحق لا الأسباب التي يقوم بها يبقى هو فقد إحساس أن السبب ده بينتق الأثر ده فهذا ما بقاش موجود عنه السبب مش هو اللي بيحمل على ذلك وإنما هو محض الفضل والمن الدرجة الثالثة بقى والعليا اللي يحققها قال شهود انفراد الحق بملك الحركة والسكون والقبض والبسط ومعرفته بتصريف التفريقة والجر يعني في هذا الحال العبد يشهد أن حركات العالم وأن سكونه صادر عن الحق تبارك وتعالى فكل متحرك وكل ساكن هو من قبل الله تبارك وتعالى فيشهد تعلقه بأن الله سبحانه وتعالى يبسط ويقبض، يعني يعطي ويمنع. يبقى هنا لو حسب المعنى ده أنه كل ما يصنع من حركات من سكنات عطاء منع كل هذا في ملكه سبحانه وتعالى يقول ومعرفته بتصريف التفريقة والجمع بأن يكون المشاهد عارفا بمواضع التفريقة نظر الاعتبار حرف وجمع والجمع مش انت متميز عن الناس بأشياء وانت متفق معهم في أشياء فهو ده اللي تفردت انت بيه فبيبقى مرعي عندك واللي ربنا سبحانه وتعالى من عليك بي من نعم انت مجتمع مع الناس فيها فيبقى فاهم ده وفاهم ده فيعرف انه انما اعطاه هذه اللي هو فراء بيها انت داك فلوس اكتر من غير فانت مراعي داوي وصص فهم قوي اوي ان ده مش عشان انت تستحق وانما عشان ده لي مرادة عند ربنا يتفق مع المعنى اللي انت, انت انت خلقت من الامن انت اتخلقت غني عشان انت المفروض ان المال ده هتنفقه بالشكل الفلاني انت اتخلقت فقير عشان هو ده ان هيجيب قلبك ليه انت ربنا منان عليك بالذكاء اكتر من غيرك عشان انت تصرفه في المكان الفلاني فالمعاني دي ما تخلكش شايف لنفسك حاجه هو عايز يجيبها ليه عشان خاطر تدي افتكار لان المعاني دي تحت التفرقه هي اللي بتخلي الواحد يتكبر ويحس ان هو متميز فبيقول ومعرفته بتصريف التفريقة والجمع يبقى فاهم ده وضع ها هنا لأي شيء وجمع مع الناس في هذا الباب لأي شيء فلو فهم حكمة ذلك لاستراح لا لو فهمها وشهدت أن الله عز وجل هو المنفرد بتدبير الأمور وأنه ما أعطاك هذا لتميزك عنده بشيء وإنما لتصرفه أنت فيما هو يريد فتكون على مراده لا على مرادك فلو فهمت, فهمت القصة دي لا يكن عندك أي استشعار لقيمة تتفرد بها عن الناس ما تبقى شحسس بالتميز لأن أحسسك بالتميز دار أنا أجيب لك الآفات فهمين هذا المعنى إذن دعونا نرد في آخر هذه المحاضرة كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بذكره قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوت أمر إليك وجئت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا من ولا من منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم